ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمني على هذه الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمني على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يا شها انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يا وشا يحرسها ربي ويراها اذكرني امامها وادعي لي وادعي لي يا ساعي بما من صفى للمروه يا شارب من زمزم تذكرني بدواء يا ساعي همم مصافه للمروى يا شارب من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 ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم ودي لي سلامي يرايح للحرام ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال روشاها انظر للكعبة يا محلاها نور ونجال يغشاها يحرسها ربي ويراها اذكرني امامها ودعيلي ودعيلي هني انهني ان, أن يا راحل الهادي غرام مشغول لي كل فؤادي هني انهني أن يا راحل الهادي غرام وشغى اللي لا كل فؤادي ادخل من باب السلامي بتادب واحترامي ادخل من باب السلامي بتادب واحترامي سلم على طاحت تهامي واساله شفاعه ودعيلي